غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرحور والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فوئل يومئذ للمكذبين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 أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يصلواها فاصبروه أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جناتهم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ۖ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا شَغِين كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا يَظْمَأُونَ فِيهَا وَلَا تَؤْثِيمِينَ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 انَّ اللَّهَ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَغِيُّ الرَّقِيب فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاجِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ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 سُلْطَانٌ مُّبِينٌ أَمْلَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ أَم عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيد ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن